أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديهم وبأيمان بشرات يوم جنات بشرات يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وَمَن يَقُولُ مُنَافِقٌ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نَظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُ نُورًا فَظُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ الَّهُ بَابٌ دَابِقٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ ألمَنَّ كُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَكَبْتُمْ وَرَرَدْتُمُ الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا نعواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يألل الذين آمنوا لا لِذِكْرِ لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكتير منهم فاسقون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 الذين والشهداء عند ربهم لهم عجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أداءك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تصرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما نبوة وال كتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم طارقون ثم قصينا على اثارهم وَقَصَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْدَالِيَّةً بَتَدَرُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إلَّا لَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلَّا الْفِتْقَاءَ أَرْضُوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق